س م ع ا ل ل ه ُ ا ل م ن ح م ي ل ا ا ل ل َ ه ُ م إ ن ك ع ف و ك ر ي م ت ح ب ا ل ع ف و َ ف ا ع ف ع ن ا ا ل ل ه م إ ن ك ع ف و ك ر ي م ت ح ب ا ل ع َ ف و ف ع ف ع َ ن ا ا ل ل ه م َّ إ ن ك ع َ ف و ن ك َ ر ي م ت ح ب ا ل ع ف و َ ف ع ف ع ن ا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو ف ع ف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم أ ي م تحب العفو فعفو عنا اللهم إن الملائكة توجبر ي ل ى نزلت في ل ي ل ا فجعلها شاهدة ب غ ف ر ا ن ذنوبنا اللهم إن ج ب ر ي ل والملائكة ت ن ز ل ت في ليلتنا فجعلنا ا ش ا ئ د ة بغفران ذنوبنا اللهم هذا حالنا اللهم هذا حالنا اللهم هذا حالنا هذا مقام العذين ا بك من النار عبد اكتسب الذنوب وغمرته الأماني ي ن ي ك ن عبد أضحى وأمسى حزينا على زلاته فجع ا كئيبا عبد مفلت ضاع عمره في الخطايا ولم يرى الشيبة والمشيبة عبد سقيم من الخطايا فما له ا ل آ ن لا يبد ا ل م ح ي ب ة عبد مفلت ضاع عمره في الخطايا. و َ ل َ م ي َ ض ع ا ل ش َ ي ب َ ة و ا ل م ش ي ن َ ف ي ا أ س َ ف ا ه ُ ع َ ل ى ع ُ م ر ت َ ق ط َ ع و َ ل َ م ي ك ت َ س ِ ب ف ي ه إ ل ا ا ل ذ ن و ب َ و ي َ خ ج َ ل ه ُ م ِ ن ق ُ ب ح ا ك ت ِ س ا ب ي إ ِ ذ ا مَا أ ب د َ ت ا ل ص ّ خ ُ و ف ا ل ع و ب َ و ي ا خ َ و ف ه ُ م ِ ن ن ا ر ت ََ ض إذا د ف ر ت وأفزعت القلوب، اللهم ماذا أنت ف ا ع ل بعبد معترف بذنبه، مقبر بعيبه، في ليلة تتنزل فيها الملائكة وروح ا ل بإذنك، يا من يرى مكانا، يا من يسمع دعانا. يا من لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من يتمثل الآن و ي ت ج ل ى ويضحك إلينا. يا مي ت ج ل الآن علينا و ي م ز ل نزولا يليق بجلالي وكمالي كما أخبر عن نفسه ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفري فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه يا من يتنزل الآن نزول ا يليق بجلالي وكمالي ويقرون يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ج م ي ع ا يا من يتجلى الآن ويقول يا ا بني آدم لو جئتني بملئ الأرض خطايا جئتك بملئها مغطرة يا من يتجلى الآن ويقول يا ا بني آدم لو بلغت ذنوبك ع ا ن السماء ثم ا س ت غ ف ر ت ن ي غ ف ر ت ل ك ولا أبالي يا رب غارت النجوم وغفلت العيون وأرخ ى الليل س د و له وغارت نجومه. وفرشة الفرش وبوسقة الأسرة و خ ل ا كل حبيب بحبيب ونحن أحبابك ونحن عبادك ونحن أحبابك ونحن فقراءك ونحن عبادك يا رب فينا الكبير وفينا الصغير وفينا ال... وفينا ا ل م ذ ن ب وفينا ا ل م س ت غ ف ِ يا رب هؤلاء عباد ف َ ر َ ش و ه لَكَ جِبَاهَهُمْ و َ ن َ ص َ ب ُ و ا لَكَ أَقْدَامَهُمْ أَحْبَابُكَ نَاجُوكَ بِكَلَامِكَ وَتَمَلَّقُوا إِلَيْكَ ب ِ ن ع َ ا م فما نحن بين صارخٍ و ذ ا وبين م ت أ و ه و ش ا ك وبين قائم وقاعد، وبين ر ا ك ع وساجد، الأكفُل لك ضارعة، الأبدان لك ق ا ر الوجه لك طالبه، الوجه لك ط ا ل ب ة العيون لك نابع. القلوب لك خاشعة، القلوب لك خ ا ش ع نسألك في ل ي ل ن المباركة، وأنت تتجلى الآن علينا، وأنت تنظر إلينا، وأنت تسمع الآن كلامنا، وتقول وتنادي يا جبريل هؤلاء عباد. يا جبريل إني أحب هؤلاء فأحبهم فينادي جبريل في أهل ا ل م ل ا ئ الأعلى إن ربكم يحب هؤلاء الذين ت ر ك و ا ف ر ش ه م وعيالهم وأموالهم ونصبوا لله أقدامهم وفرشوا لله جباههم فتحبنا الملائكة لحب جبريل ولحب ك ا ئ يا حبيبنا يا ح ب ي ب ن ل ا ح ب ي ب له يا و ل ي من ل ا و ل ي له يا أ ن ي س من ل ا أ ن ي س له يا سندم ل ا س ن د له نسألك في ليلتنا المباركة نشهدك ونشهدك أننا نحبك وأننا ما رفعنا الأكف إليك ضاعت إلا بسبب حبك وسبب خوفك ورجائك عيادك ترقو ف ر ش ه م وعيالهم وأموالهم وجاؤك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة عديدة، وأنت الآن تنظر إلينا وتتجلى علينا و ت ض ع ك إلينا. نسألك في ليلتنا المباركة أن تبدل سيئاتنا حسنات، وهم بدل سيئاتنا حسنات. و ل ل م ب د ل سنياتنا حسنات اللهم أسعدنا بليلة القدر اللهم أسعدنا بليلة القدر اللهم أسعدنا بليلة القدر اللهم أسعدنا بليلة القدر وشردنا في ليلة القدر ورفع خدرنا عندك في ليلة القدر اللهم يا من تضحك الآن إلينا وتتجلى علينا نسألك أن تكرم ن الليلة بالجنة وهم أكرمنا بالجنة وهم أكرمنا بالجنة وهم مُنّ علينا بالمغفرة. و َ ه َ م ّ أ ن ت ا ل َْ ن َ ت َ ق و ل م ن ذَا ا ل ذ ي ي د ع و ن ي ف َ أ َ س ت ج ي ب َ ل َ ه م ن ذ ا ا ل ذ ي ي س أ َ ل ن ي ف َ أ ع ط ي ه مَن ذ ا ا ل ذ ي ي س ت غ ف ِ ر ن ي ف َ أ غ ف ِ ر ل َ ه و َ ه ا ن َ ح ْ ن ن َ د ع و ك أ ن ت َ ز ق ن ا م ن ا ل ج ن َّ ة غ ر َ ف َ ه ا وَهُمْ ر ز ق ْ ن ا م ِ ن ا ل ج َ ن ّ ة غ ر َ ف َ ه ا و َ م ص ا ح َ ب َ ة ن َ ب ي ن ا ومصاحبة نبينا ومصاحبة نبينا ومصاحبة نبينا و ا ل ن ظ ر إلى وجهك الكريم والنور إلى وجهك الكريم و ا ل ن ر إلى وجهك الكريم اللهم لا يبزقفجر اليوم إلا وقد غرّب ذنوبنا ف غ ف ر ذنوبنا، اللهم إن ليلة القدر حتى م ق ن ع الفجر ف غ ف ر ذنوبنا و ا غ ف ر ذنوبنا ومحسياتنا. ا ئ اللهم إن كنا من الأشقياء ف م ح و ا ه م ش ق و ت ن ا وكتبنا من السعداء، ل ل ه م إن كنا من أهل النار فمح النار وكتبنا من أهل الجنة، اللهم إن كنا من أهل الشقاء ففي ليلة القدر نسألك أن تكتبنا من أهل السعادة. وإن كنا من أهل النار ف ك ت ن ا في ليلة القدر من أهل الجنة اللهم ارض عنا ورد عنا نبينا اللهم ارض عنا ورد عنا نبينا يا رب نسألك الفردوس الأعلى اللهم أنزل من بركات ليلة القدر على المرضى في د و ر ه م وعلى أهل القبور في قبورهم، وهم إنهم فقراء إلى رحمتك فق في لهم ذنوبهم، اللهم إن اللهم إن القبر مظلم عليهم فنور لهم قبورهم، اللهم أنزل من أنوار ليلة القدر عليهم في قبورهم. اللهم اغفر ذنوبهم اللهم اسعدهم في قبورهم ليلة القدر اللهم اسعدنا في ليلة القدر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم فرج كروبنا وتول أمورنا واحتفلا صنا ورزقنا شفاعة الصيام والقرآن وشفاعة خير ا ل أ ن ا م اللهم رزقنا شفاعة الصيام والقرآن وشفاعة خير ا ل أ ن ا م اللهم لا تصرفنا من ليلتنا وقد أوشك الفجر أن ينبرج إلا ب ذ ن ا ل م غ ف و ر اللهم لا تصرفنا وقد أوشك الفجر أن ينبل جنور إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأم جعلنا ممن تنادي عليهم الآن يا عبادي غ ف ر الذنوب لكم و َ ه م ا ج ع ل ن ا م ِ م ن ت ُ ن ا د ي ع َ ل َ ي ه م ا ل آ ن يا ع ب ا د ي ب ُ د ل ت ْ ه ِ أ ت ك م ح س َ ن ا ت ا ل ل َ ه ُ م ا ج ع ل ن ا م ِ م ن ت ن ا د ي ع َ ل ي ه م ا ل آ ن ي ا ع ب ا د ي غ ف ر َ ا ل ذ ن و ّ ب و ك م و َ ل م َ ن ش َ ف ع ت ُ م ف ي ه ي ا ع ب ا د ي غ ف ر ا ل ذ ن و ّ ب وَلِمَنْ د َ ع ُ و ت م ل َ ه ُ م ي ا ع ب َ ا د ِ ي غ ف ّ ر ت ل ك م ذُنُوبُكُمْ و َ ل ِ ب ا ئ ِ ك ُ م و َ أ ُ م ه ا ت ِ ك م و َ ه ُ م ا غ ف ر ل آ ب ا ئ ِ ن ا و َ أ ُ م ه ا ت ن ا ا و َ ه ُ م م َ ن م ا ت َ م ِ ن ه ُ م ف َ ف ر ل ه أُمْ ُ ن و َ ه م و َ م نَوْرُ ُ ب و ر ه م و ه ُ م م ا د خ ل ُ و ا ل ج ن َ ه و َُ م ْ ا د خ ل ُ م ا ل ج ن َ ه َ ه ُ م ا د خ ل ُ ا ل ج ن ه و َ ه م لَا ت َ د ت َ ن ا م ن ص ل ا ت ن ا و َ ن ح ن ن َ ع و ك إ ل ا و َ ق د ك ت َ ب ت ن ا م ن أ ه ل ا ل ف ر د و س ا ل أ ع ل ى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 و ل ه م إ ن ا ل َ ن ر ح م ك ا ن ا ح ت ى س ُ ف ر ذ ن و ب ن ا و ت س ك ر غ ي و ب ن ا ف أ ن ز ل ع ل ى ق ل و ب ن ا ا ل آ ن ب ب د ع ْ ن ا و َ أ ن ز ل ع ل ى ق ل و ب ن ا ا ل آ ن َ و َ ع ْ و ح ل ا و َ ت م و ف ر ت ك و ل ذ ت ب ن ا ج ا ت ك و ه م ل ا ت ر د ن ا و ن ح ن ن د ع و ك و ل ا ت خ ي ب ن ا و ن ح ن ن ج و ك اللهم انصر ا ل ا س ل ا م والمسلمين وشف ا م ر ض ى المسلمين وارحم موت ى المسلمين واغفر لمن سألنا الدعاء ا ل ل ه م ا ن ك ع ف و كريم تحب العفو وظفون وهم إنك عفون كريم تحب العفو وظفون وهم ا ن ك ع ف و كريم أطيب و ف ع ف و ا ن ا ف ع ف و ا ن ا ف ع ف و ا ن ا ف ع ف و ن ا و ه م ج ا ز ي ن ب ي ن ا ع ن ْ خ ي ر م ا ج ا ز ي د ن ب ي ا ع ن أ م ت ه و ر س و ل ٍ ع ن د ع و ت ه ِ أ ر ز ق ن ا ص ح ب ت ه و ا ر ز ق ن ا ش ف ا ع ت ه ا ل ل ه م ص ل ِّ و س َ ل ِّ م ْ ع ل ى سَلِيمٍ ف َ ل َ ا س ِ ت ي ن